انا شيخ والباشا ربع شال ورشاش مستهضون اش قد بدون من الجانة وقبلون ربعين آخذنوني دمروني أنواع الغدر شوفوني اشتربت كل الصحبة بس وياك كاني ربحوني خشرة ربحان والله زيادة. يا جي A mi hello